مثل الجنة التي يُعدَّ المُتَقَوِّنَ فيها أنهارٌ من ماءٍ غير آسِن، وأنهارٌ من اللبَنِ الَّلَّمْ يَتَغِيرُ طَعْمُهُ، وأنهارٌ من خمرٍ لذةٌ للشَّارِبِينَ، وأنهارٌ من عسلٍ مُصَفَّى، ولهم فيها من كل الثمرات وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَاسِرٌ نَذُونَ فِي النَّارِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ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 أتِيهم بُوته، فقد جاء أشراطها، فأنا لهم إذا جاءتهم ذكرائهم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَنُزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ هُمْ أَوْلِيَاؤُهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ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 أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشيطان سول لهم, لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسراء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 ولا نبل وأنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والصابرين ونبل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 الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلي يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولي يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يأتكم أجوركم ولا لا يسألكم أموالكم إيه يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضالكم